وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يرسف الززق لمن يشاء من عباده ويقدر وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس الله يرسف الززق ءامِنَ عذابي ويقضي لولا امنا الله علينا لخسف بنا لولا امنا الله علينا لخسف بنا ذلك انه ليفلح الكافرون get you.